وما تَفَرَّقَ الَّذِينَ أوتوا الْكِتَابَ إلا مِنْ بَعْدِ مَا جاءتهم البهينة وما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 صالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات جنات عذن تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه كل من خشي ربه.